فهارة المصلي والمصلى عليه كما تقدم من الهتفين وواء يكون كل منهما متطهرا، ولو يستيمن بعدم الماء فإذا نوجد ابناءه فإذا نجد ابناءه أو يجده ولكن لا يستطع وتغصيله لكونه وفي جسده طروح مثلاً وحرقاً وأن... فإنه لأنم ايضا كذلك المصلي أنت إذا اردت أن تصلي على الميتين أنت جد لا تقصى فلا بد من انطهارته هنا ولا هنا. كذلك الشرط الأخير وهو الإسلام المصلي والمصلي عليه فلا يجب أن يصلى على كافر ولا منافق يعلموا لفاقه لماذا؟ لأن الصلاة شفاعه ولا يصنح أن تشفع على كافر ذكرنا الحديث الذي فيه مرمس من يقوم يرقوم عليه أمة من الناس الذي لم كلهم يشفعوا فيه إلا شفعوا فيه فالشفاعه عليها الدعاء انهم يطابون باعماله وغفران ذنوبه وما اشبه ذلك ويجب عليه ان في بعض الاحاديث في بعض الاحاديث, يبعب الأحاديث يبعب عليه انه عليه الصلاه والسلام حفظ عنه انه قال اللهم انه عبدك وابن عبدك نزل بجوارك وانت خير من زوال المحبه وفي حديث الآخر أنه كان, كان يدعو بقوله, بقوله اللهم ضرحل له وفرحه إلا قوله يوستهله بقبله ولو وفرحه إنه فيه اللهم أنت ربه وأنت خلقته وأنت قبرت روحه وأنت يعلم بسرده وعاد عنيته جئنا شفعاء, إلي شفعاء إليك ضرحل له يدل على أننا لا أتينا المصدي عليه إلا أن نشفى فالصلاة عليه شفاعه له ولا يستحق الكافر أن يشفى له ولا أن له ولا أن يستغفر له ولو كان قريبا بل لعي عن ذلك في الحياة وبعد الموت لقول الله تعالى إلا كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفرون المشركين ولو كانوا أولي قضى. فالغرب كان الأقارب. فلا يستغفرون لهم. والصلاه على المنافقين قد قبلها الله نبيه عنها لأنه صريحا لما أنه صلى الله عليه صلى الله صل صل عليه صلى صلى على ابن أبي. الله ابن أبي كان رأس المنافقين. ولكن لهذا ما صلى عليه منه صلى الله عليه وسلم لذلك لأنه لده الحباب سلمه النبي صلى الله عليه وسلم رضا الله كانت لحيرة المسلمين لذا طلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يصلي عليه ظلم لا طلبته لأنها هو أمر تصلي على المي أبين وقد قال يوم كذا وكذا فصل عليه وقال سورا استغذر له أن على السبعين لكن نهاه الله بعد ذلك نهيه صريحه فقال ولا تصلي على احد منهم ما تابد ولا تقوم على قبره فلا صلى بعد ذلك على احد وتوقف الصحابة رضي الله عنهم عن كل متهان بالنفاق اذا ما احد يتهم بالنفاق ما تقدموا بالصلاه عليه توقفوا ولم يصلي عليه الا من يعرفه وكان حذيفه رضي الله عنه قد اطلع على اشخاص اناس من المنافقين فاذا راه الصحابه توقف عن انسانا توقفوا عنه مخافه ان يكون من اولئك المنافقين الذين سالناهم له النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> والكلام الذي قلناه مفتستى لهم عبد الأخوان وذلك لأن كلمة شاخن قد يدخل بها كل من جعلنا هو سلكاً أو جعلنا فيه نوعاً من الإشراع فهو نحوه وان كان متأولاً أو معذوراً لجعل أو له شبهة فهو له ذلك ففي زماننا هذا نحكم على كثير لأن أعمالهم شركيه وهم الذين مثلا يتوسلون الأموات أو يحققون عند القبور أو يستشفعون بالأنبياء ونحوهم يدعون أن ذلك ليس بشرك وإنما هو عمل ذهن ولهن يسبحوا في ذلك فمثل هؤلاء هل يحكم بكفرهم توقف بعض العلماء الى انه الدعوه للحكم بكفرهم حتى تقوم عليهم الحجه وتبلغهم الدعوه والادله بلوغا قطعيا ليس فيه تنقل لذا اذا بلغتهم فانها حينئذ وبعد ان يصروا لا يجوز الاستغفار لهم أن إذا ماتوا وهم على تلك الهالة فإنهم ماتوا وهم ينتمون إلى الإسلام يصلون ويزكون ويقولون لا إله الا الله ويؤمنون بالله والمسوء ويقرؤون طرآن ويحجون ويتصدقون ويعملون العمارة الصالحة ويتركون المحرمات فلا يأكلون الذباء ولا يزنون ولا, ولا يشربون والله ظاهرهم أنهم مسلمون إلا أنهم معنى التوسلات التي يغلونها فسيغلل فالذين قالوا إنهم مشركون قالوا تهدطوا أعمالهم عباداتهم لأن الشرك يهدط الأعمال والذين عذروهم قالوا إنهم لن تقوم عليهم الفجة من وجه القاطع فإما كان كذلك استغلونهم لهم، هذا الشيخ محمد بن عبد الذين بايعوه ودخلوا في طوائبته سألوه هل نحج لآبائنا ونضحي لهم وقد ماتوا على هذا أمر فآباح لهم ذلك وقال إنهم لم تبلغون الضعمة على وجهها وإنهم زعلوا ما يحسنونه وما يصف ووصلت على معلوماتهم آباح لهم ذلك لأنها ثانية ولكن قلتم بعدما عرفتم وقامت عليكم الهجة لو أصررتم على ذلك لن نستنظر لكم ولن نفرحل عليكم بل ولن نصد عليكم إذا لم تعلم بهذه الجنازة إلا تتحملها على الناس مسلم أن غيره الإسلام وهو الأغلب المسلمين وليس لك أن تتوقف وليس لك أن تنتهي حتى ولو في الدنيا. يا الله يفضل على عن عرهم أنهم ينتشرون إلى الإسلام. ما الذي صرت تقول إنها مسلمات؟ هذه قصصيات. إنما جاء إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لضال الادعياء اللهم إنه عبدك والمعبدك نزل بجوارك وانت خير من ذو ولا نعلم إلا خيرا فقال بعض الحاضرين فإذاً نعلم منه خير. فقال لا تقل إلا ما تعلم لكنك لا تعلم منه خيرا تعلم من الذسك والهجور والشرور ولهها ونهوها وترك الإبادات والطاعات ولهها فلا تنجحوا بهذه الأشياء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 جزء معهية اركان الصلاة أربعة اركان أركان صلاة الجنازة هذه السبعه التي هي بعضها التي تتكون منها أولها قيام لعل الآية وقوم لله قائلين ولانها هكذا وردت أن المصلين يقومون قياما حالة صلاة ويسقطوا بالعذر. لو كان المصلي عاجزاً جلس وكبر وهو جالس من كما إذا كان مقعدا لا يستطيع القيام يصلي وهو جالس فالجميع الحكم واحد هذا الحكم الأول القطم الثاني التكبيرات وقد اتفق الصحابة في النهاية قال أنها أربع وأجاز بعض العلماء خمساً وأجاز بعضهم إلى سبع من سبع تكبيرات أكثر نرون وكأن بعضهم إنما يزيد في التكبيرات إذا كان ذلك الميت إذا كان ذلك الميت له فضل. وسابق وأقدم إياه كأهل باب العلم يعني ذكروا أن أهل باب كانوا يكبرون على الناس منهم خمسا وبكلها منها الاتفاق على هذه الأرض بعد التكير الاولى يقرأ الفاتحة وبعد الثانيه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الثالثة يدعو وبعد الرابعه يدعو قليلا ثم يسلم ويجوز ان يجعل الدعاء كله بعد الرابعه أو يجعله يصل اليه بعضه بعد الثانيه وبعضه بعد الرابعه ولو لم يدع الا بعد الرابعه جاز ذلك ولو مثلا أنه استغفر الله وتوكل إليه بالاعمال الصالحه بعد الثانيه جاز وذاك يجعل بعد واحد اسرع له كي دعاء عاما وبعده رادعه لها او خاصه لي وذاك خالص لي كلمه او جمله مما يسمى الى كل حال ان على انها يعني <تصفيق> <تصفيق> <تصفيق> صلى الله عليه على الجماعه فقط الظاهر انه لا باس ان تصلي عليه مرتين او اكثر لان ذلك زياده خير مثلا انك صليت عليه اماما في هذا المسجد ثم اذا امتنع من شيئا فمر على مسجد اخر من يصله. يصلوا فانزلوه امامهم ليصلوا عليه فانهم يجوز أن تصلي معهم أنت المشيرون صلاة ثانية لأن لا تقدم الا دعاء وحيرة لا لو بعد واحد بعد الثانيه ثانية يجوز إن شاء الله يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم لا لا بد من ارضع الارضع لا بد منها اذا نسي واحده كبرها وفي الاخره ما كان ذكر العباده ما ذكر بها افتتاح فانما يكبر يستعين من الشيطان يركب رفع لديه لرؤيا على من علم أنه كان عن رأي زيه من كل كتيبة وهو عبد الذين يتنسكون الصلاة وقراءة الفاتحة لعموم حديث الأصالة لمن لم يقرأ بأم القرآن فصلب ابن عباس على جنازة فقرأ بأم القرآن وقال لأنه من السنة أو من تمام السنة رواه البخاري والصلاة على محمد صلى الله عليه وسلم لما يأتي هذا لركنان كراءة الهاتحة لأمم الأحادي التي يجنى صلاة لم يقرأ الهاتحة في الكتاب ويقرأها الإمام والمؤمنون لأنها سببية ولا تكفي كراءاته ما نعن كراءة ولا بد أن يقرأها الجميع وهي سنة مؤكدة يعني طول بن عبا سنة يعني مشروعة فهي واجب وليس أن نتخل من قوله إن تعلموا أنها سنة وأنها مستحفة وإنما أراد أن سنة نبيكم صلى الله عليه وسلم يعني شريعته وأما الزيادة على ذاتها سورة أخرى فرؤية فيها أهاديث لكنها غريبة وعلى صحه هذا الرسائل كان المالي فانها غريبه لذلك لانها خارج الصحيحين وكذلك خارج السنن وكذلك كتب المتقدمين لا مانع فيها يعني هذه السنن الاربعه ومسانيد كره احمد ومسند الطيال والمصنع هكذا مصنع جعل بغزاق ومصنع المياه لشئبته ومسنده لكم عيدين كل هادحين لن يروا هذه الجيادة رأى الذئكي وذكر أنها شامعة وأنها جيادة غير محفوظة ولكن لما رؤيت وإن كانوا الذين رؤواها متأخرين من قنات أهل التعبار المتأخرين فلذلك استعمل بعض العلماء يزيد على ذات هذه يعني يقرأ سورة قصيرة كسرة الأخلاص وإذا يعني هذا إذا حذفت عند ذلك الإنسان هذه كراء الذاتها اللهم صل على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب شرعيتها أنها وسيلة بين يدي الدعائي وسابه إجابته وقبوله فقد كانه صلى الله عليه وسلم رأى رجلا ودعى ولم يستفتح فقال له إذا أراد أحدكم أن يدعوا فليبدأ الله ثم أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم أن يدعو بما أحد فأنا أحدهم فالله تنمع بين المشهور كذلك ورغي أن الدعاء موقوه الذي يبدأ بين السباة والأرض حتى يصدع على النبي صلى الله عليه وسلم وفي السباة يصدع على النبي صلى الله عليه وسلم انتشاه من الأخير ويكونه وسيلة سبب الهكمة من الله السباة من أدريه الصورة يا شخص الدعاء للميت لقوله صلى الله عليه وسلم إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء رواه أبو داود والسلام لعموم حديث وتحليل والتسليم والترتيب لما يأتي لكن لا يتعين كون الدعاء الثالثة بل يجوز بعد الرابعة الدعاء للميت ركن من أركان صلاة الجنازة وكذلك وكذلك السلام التسليمتات الركن ايضا وكذلك الترتيب ترتيب هذه الأشياء وهو يعني تقديم الفاتحه ثم الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم ثم الدعاء ثم السلام فلا يسلم قبل ان يدعه ونحو ذلك يرتبها على ما وردك هكذا السنه هي. هذه من أركانه، فإذا كملت أركان الصلاة إن شاء الله كملت الصلاة، لكن إذا كبر وقرأ وصلى على النبي ركعتك تكر الأودة، مما نسي عرف أنه ناسف قرأ بعدها كان يعني كانوا ينزعون في هذه الصلاة فيقدم شيئا على شيئا فإذا تذكر تلاها ما تركه وأشابه ولا هادفين لا يسترد فلو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذاتها في شهوان الصحيح أنه يكبرهم يقرأ ذاتها وتذبه الصلاة والجادة لأن هذا شهو يُعفى عنه وصفتها أن ينوي ثم يكبر ويقرأ الفاتحة ثم يكبر ويصلي على محمد صلى الله عليه وسلم كفي التشهد ثم يكبر ويدعو للميت بنحو اللهم ارحمه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 من وراء الإمام مثل ما يفعل إمامهم وروى الجوزجاني عن زيد بن أرخم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكبر على الجنازة أربعا ثم يقول ما شاء الله ثم ينصرف. قال الجوزجاني كنت أحسب هذه الوقفة ليكبر آخر السفور هذا الجوزجاني الجوزجاني ولا بتهجب هذا استفتتها معظمة مشاهدة لا تخطأ على مسلم ولكنهم ذكروا ذلك من بعد التعريف كما ذكر رسلة الصلاة فمعلوم أنهم يصفون صفوفاً واستهدنا من الصحابة أن يكونوا ثلاثة صفوفاً لهذه سامرة يعني مسلم يقوم عليه ثلاثة صفوفاً فلا شفعوا فيه فكان الثمره اذا استصل الجماعه صفهم جزاءهم ثلاثه صفوف كذلك بعد ان يصفوا يكبل التكبيره الاولى ويبدعوا ذاتها بعد الاستعالة ومن غير استفتاح الاستفتاح خاص للصلوات المشروعه فان صلاة الجنازة فلم يذكر فيها استفتاح بعد الفاتحه يكدر الثانيه ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كما التشهد اللهم صل على محمد لا قوله انك حميد مجيد انك حميد مجيد ثم بعدما هذه الأركان الاركان بالتثمرة الثالثة فيدعو للميت والدعاء يسمى ان يأتي فيه بالوالد زي إذا لم يحظم أتى بما يستق عليه أنه دعاء ولا لم يقل إلا اللهم مرحمه لكن يسمى سحب ما تيسر من الأبعية والوالدة فحديد عامر بن عوف وفي ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على جنازه قال عمرو فحذفت من دعائه قوله اللهم اغفر له وارحمه وارض عنه واكرم نزله مدخله واغسله ال... بالماء والثلج والمرض ونكه من الخطايا كما ينطى الثوب الابيض من الدنس فقال اعبدوا دار الخير من داره واهل الخير من اهله وزوج خيرا من زوجه وارسله الجنه وقيه من عذاب القبر وعذاب النار قال عمر فتمنيت ان اكون ذلك الميت لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له ومن المحفوظ ايضا ادعيه اخرى ماثوره في مثل هذا فمنها ما هو عاما ومنها خاص فالأبعية العامة أن يقول اللهم اغفر حينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وشاهدنا وغائبنا وذكرنا وإنثانا إنك تعلم من لنا ومثوانا وانت على كل شيء قدير اللهم من أحييته منا فأحييه على الإسلام والسنة ومن توفيتهم فتوفهم عليهم وذلك الأبعية الخاصة أن يقول اللهم أنت ربه وأن تحلقته وأن تقبرت روحه وأن تأعلم بسنه وعلانيته جئنا شبعاء إليك ذغف الله أو يقول اللهم إن كان محجنا فزد إحسانه أو إن كان مسيئا فتجاوز عنه اللهم إنها عدت ومن عبدك نزل بجوارك وأنت خير منزولا به ولا نعلم إلا حيرا يأتي بما تيسر هذه أبغتهم الزهورة فاذا لم يحفظه اتى الله واذا كان صبيا فانه يدعو لوالديه ويقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرقا واجرا وشفيعا مجابا اللهم فاقر به موازينهما واعظم به اجورهما والفقه بصالح سلف المؤمنين واجعله لكفانه ابراهيم وعطه برحمتك عذاب الجحيم هكذا حجظه الصلاة على الأطفال بذكورا وإنها وإذا كان البيت أنهى أنها الضمير ويقول اللهم اوهل لها وارحمها وعالها وعف عنها وإن كانوا الاهلين هن الضمير ولو أنهما ذكروا وأنها يقول اللهم اوهل لهما ارحمهما إلى آخره وكذلك إن كان جماعة جمع لتوجه اللهم اغفر لهم ارحمهم اولى اخره وذلك لان نحوه الجوزة عيدنا الجماعة ليصلى عليهم لكن إن كانوا اهلين صغير وكبير يعني طفل ومكلم يصجي عليهم يأتي للدعاء العام لأول المشتركا ثم الدعاء الخاص لكبير ثم الدعاء الخاص للصبيل وتجزئ واحدة عن يمينه قال الإمام أحمد عن ستة من الصحابة وليس في اختلاف إلا عن إبراهيم ولو لم يقل رحمة الله لما روى الخلال وحرب عن علي رضي الله عنه وأنه صلى على زيد بن الملثق فسلم واحدة عن يمينه السلام عليكم السلام على الميت والصلاة عليه كالسلام من صلاة الفضل معنى أنه ركض لا يخرج منها إلا به بعموم قوضه صلى الله عليه وسلم في جسد صلاة تحليمها التسليل والتحليل والتسليل فلا يتحلل إما بأن يقول السلام عليكم واستهدى أغناء بجمع من الظلمائك الشازعية إذا أنه يسلم مرتين وان وأن التسليم تأني كلاهما رفع لعموم الادله التي هي امر خروج من الصلاه بتسليمتين ولذلك حديث وان كان فيهما قال ولكن ذهب الامام احمد الى انه يكتفي بتسليمه واحده ولكنه لم يمنع تسليمتين يعني أنك سلمت تسليمتين سواء أن كنت إماما أو مأمونا فإن ذلك جائزا واتهم بعض الفقهاء خروجا من الخلاف لكن نشره منها لانه افتتاح واحدا لأن ذلك هو ما نقوله عن الصحابة زكاة من الصحابة كما كما سنعرف. وصفته ان يقول السلام عليكم ورحمه الله كما يقول ذلك في الخروج من الصلاه واذا اقتصر على السلام عليكم كفى لما سمعنا من النقل عن علم لان القصد السلام قد حصل والسلام كما تعرفون قيل انه دعاء وقيل إنها اسم من أسماء الله تعالى فشرعيته بالخروج من الصلاة أن تحتمى هذه الصلاة فرضها ونفلها وصلاة جنيه وجنادة وعيرها أن تحتمى بهذه الكلمه التي هي تحية العباد التي جاءها الله تحيه بينهم في قومه الشعال فسلموا علىه سكم تعية من عند الله مباركة طيبًا وقد استشكر الزعب العلماء تأخيرها إلى نهاية الصلاة في الهوائل وفي النواثل وفي الجنائز لماذا لن تقدم معداما أنها ذفاق لها وشرفها ف... أجابوا بأن صلاة شرعة تستهرها بالتدبير وذلك لأنها أجل العبادات بناسبة أن تفتس هذا الذي يدل على تعظيم الله تعالى ويبكر في العبد الإيمان وقوة اليقين ولما كان كذلك شرعة ختمها بهذا السلام لأننا مأمورون بأن نسلم عند الخروج كما نسلم عند الجحور فإن الإنسان إذا أراد عيو ذلك فلعا تسلم عليه فقول السلام عليكم فليس كل أولى بأحد من الثانيه كما ورد ذلك بهم وبكل حال فالسلام كما عرفنا من أكانها ليصل ويجوز ان يصلى على الميت من دفنه الى شهر وشيء قليل كيوم ويومين قال احمد ومن يشك في الصلاه على القبر يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم من سته وجوه كل من سته وجوه كلها حسان وقال اكثر ما سمعت ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى على ام سعد بن عباده بعد شهر ويحوم بعد ذلك نص عليه لانه لا يتحقق بقاءه على حاله بعد ذلك على حاله او حالته حاله بعد ذلك ويصلى على الغائب بالنية لصلاته عليه السلام على النجاشي قال في الاختيارات ولا يصلي ولا يصلي كل ولا يصلي كل يوم على غائب لانه لم ينقد يؤيده قول الامام احمد اذا مات رجل صالح صلى عليه واحتج بقصة النجاشي فصراطه على الغائب على النيه هذا قضر تجاه فبتا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على عدة بعدما نأتي صلى على قبولهم ومنهم تلك المرأة التي كانت تقوم المسجد او أو قد يوم ففقده النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا مات فقال هل اعلمتموني أعلمتموني به فقال فكأنهم شانها او شانها شأنها فقالت النور على قبلها أو قبلها فذلوه عليه صلى على فعليه وقال ان هذه القبور مملوءه الظنا وان الله ينورها بالصلاه عليهم فهذا حديث صحيح فانه صلى على هذا القبر وكذلك صلى على اميثات بن عباده لما ماتت له غائب وجاء بعد الوكتاب شهاب فصلى عليها وعددا من الأمراء الذين عليهم على قبولهم فجل على أنه يجوز أن تصلي على القمر إذا ذهن إذا لم تكن حضرة الصلاة عليه قبل ذهنه فتصلي عليه بعد ذهنه وأن كراهته والصلاة عليه بعد ثمان شهر فلعن السبب ما علنه به وهو انه بعد الشهر يهدر او يقرب انه قد تغير اونحو ذلك ولكن هذا تعليل القاصر لان الصلاه عليه انما هي للنيه يصلى على جدمانه ولو بعد ما يحنى ولو بعد ما يصير ترابا وتكون نيه الصلاه على روحه وعلى بدنه ان كان باقيا او بقي لما بقي فإذن ذهب آخر الى إلى أنه يصلى على قابله ولو بعد سنه او سنين خيره لا مانع من ذلك إلا ما عللوا به. وأكثر الذين اتصلوا على الشهر قال إنه أكثر معه، أكثر معه، فالصلاة عليه بعد على شهر لتستطيع النساء. ولكن هذا لا يكون لا يكون مانع من الزياده وعنا بطهر قلنا استدلوا به أن رسول الله عليه وسلم صلى على قتل أخر صلى على شهداء أخر بالنية بعد الهنالسي ولكن استذكر هذه الصلاة عليهم مع انه لن يصلي عليهم حينما دهنوا فقال بعض العلماء ان الصلاه عليهم هنا المراد بها الدعاء لهم صلى على قتل احد كالمودع للاحياء والاموات بمعنى دعاء لهم لأن, الصلاة... لأن الدعاء يسمى صلاه ولا في الحل ارى انه لا يكفي قولهم فانه لم يلق الاكثر من شهر ولا يكفي قولهم انهم يتحققوا بقاء ما ياتي بعد شهر فنقول ان شاء الله يتجوز الصلاه عليه على القبر ولو بعد اكثر من شهر او شهرين او سنه او لا واما الصلاه على الغائب فتقدم ما ذكرنا قليلا انه صلى الله عليه وسلم صلى على النجاح ولكن لن يلقى أنه صلى على غيره من الأموات الذين ماتوا في غيبته ولن يلقى أن السحابة كانوا يصلون على كل من مات غائبا فلما كان كذلك واستهبوا الصلاة على أهل الصلاة وأهل العلم وأهل المنزلة الشريفة التي يمدحون بها فأن الصلاه على كلها كل يوم المسل على واحد فهذا ليس لنشره والله أعلم صلى الله على نبينا محمد رحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى فصل وحمله ودفنه وبرد كفاية لقوله تعالى ثم أماته فأكبره قال ابن عباس أكرمه بعد دفنه ولأن في تركه ما هتك لحرمتها وأدل للناس بها لكن يسقط الحمل والدفن والتدفن بالكافر لأن فاعلها لا يختص بكونه من أهل القربة بسم الله الرحمن الرحيم هذا الفصل يتعلق بالدهن بدهن ان يتحنه وسيله الى دهنها الدهن الذي هو المواضع في القريه من خصائص ابن ادم من كرامه ابن ادم انه اذا مات فشرع أن يدهن يدهن في القبر حتى لو كاجراً يحضر في بلسانية يدهن الكاجر وإذا لم يجد من يدهنه على دينه فإن المسلم يواريه ولا يتركه على وجه الأرض وهذا يعتبر خاصية كما ذكرنا لذي آذن وقد دمت عليه من القرآن هذه الآية قد اتعالهما أماته بأكبره لأن الآية نكية وحكاية لجنس الإنسان عامة أي شارع أنه يقبر وسرعيته الدهن دهنه قبل سرعة في أول ميت على رب الأرض وهو أن آدم مريقات له أخوه كما ذكر الله ذلك في قوله تعالى فبعد الله مراما يبحث في الأرض ليريه كيف يغالي سوء التأخي قال يا ايها العائده عجبت ان اكون من اهل العالم الغراب فوعاني سوء اخي وقال لك ان يهاجروا من ان ان غرابا لا تقع اباما حتى اعطاه له هوتم فان ثم اذننا اهال على حتى وامه وذلك رَأَيْتَ الذي يَخُوضُونَ فِي لا يريد ما حَتَّى به, فعند به فِي حَدِيثٍ ذلك يقتدى به بِهِمْ فَلَا تُطِعْهُمْ وَإِنْ رَاوَدتْكَ الميت نَفْسٌ حَسَنَةٌ فَإِلَّا نَجِيًّا إِلَيْهِ إِنَّهُ يَرَى كُلَّ أم لآل بني آدم قال تعالى منها خلقناكم وفيها نعيدكم فالفجأ خلقه منها أصلا ثم بعد النوت يحوج إليها يرجع فيها يعوجه فيها هو بهذا في التفن الذي يكون فيها وإن كان كل من عليها يعود إلى كونه سرادا وبكل حال هذا هاتع وإسامة المشروعية التدافا وهذا قبر الذي يبحث وإراغا فيه هذا الإنسان هو أول منافل الآخرة كما هو مشهور وقد وردت فالإستعانة من هذا القبر بجونة الحاديث ورد أن القضاء روضة النبي عن الجنة أو حذرة من حفر النار ومن أهل سنتي بأذاب قبري وبهثنة قبري وبنعيم قضاء لكن يعترر عليهم بعض الفلاسفة والملاخذات فيقولون إنه ليس كل رب من الناس يدهن ويقدار فكثير من الضغن تحرقوا عنواتها وكثير منهم يمزقونهم ويططرونهم كالمشبهين وكثير منهم يلقون الناس وكثير من الناس يلقون او يمرتونها يلقون للسباع والطيور فتبزقهم وراء الجنون فهذا ثم يقولون إن جداً من الأموات ينابه رجاله أو نعيمه سواء الجرهن أو لن يبهن ولكن حقيقة الحقيقة اليكنية تكون في القبر أو في البوزح ولكل حال فإن شرعيتها للتجاهل والتواري كرامة بالإنسان لأن لا تغرني كاوثاء وطيها وهو كما تدارم بي اذنه في شموخ فيها الصهاد هي لذا تسقط فلو انه اذا ما كان لقرطيه هي من نزل او هي او هي وترك كما تترك الميسرة ونهوها لكان ذلك راية الإهانة فبذلك رسولها من كرامته هذه الأعمال وكذلك نضبنا إلى هذه الأعمال التي تعمل معه وهي مثلا التغفين والتغفين والصلاة عليه ثم يطالعوا بطبيهم ويجعلوا ولدٍ بالأيناً ثم يجعلوا وجهه إلى القبلة وظهروا لنا منها هم أراض لنا منها أشياء فذلوا على أنها مدخوذة لذين وظهروا على اليمين لذل على شيء من الأحكام وهو التيام وكذلك توجيهه إلى طولة دليلا على بقاء شيء من الأحكام وهو شرعيه استقبال الذين كما أشياء من الحي وهكذا بقية الأحكام هذا من كرامة الله تعالى الإنسان أن يجمع له من هذه النار التساقط وجعل لذلك أحكاماً وحراساً تذكروا لهذا الزعب ونهر ذكر أن هذا... هذه المغامر تسقطوا بمكلف ولو... و... ولو كافر لو مثلاً أن الذي أراه وجدنه غير مسلم جاء إلى إذا جثناً إنساناً ميتاً مسلماً فحضر له ودهنه شرعيا شرعياً أوله يعني خاصة أنه أبعه خاصة لذلك اتفاياً فليس لأهله أن ينبشوه ويقوم جانبه ليس بصحيح لي الذي يقول له ليس لمسلم فلا يتركه ولكن ما داما أنه دهنا قد دهنا كامل لهم أن يدهن وأن يحضروا عنهم لأجود من حصلت له الكفاية وذلك لأن هذا العمل ليس مقصودا العامل ونفسه ولنا نقصود العمل العمل الذي هو تعني قطبا ثم إقصال من فيه ثم نقصد الذين عليهم فهم ذكاءه لهم ثم ما وقعنا منه إذا حصل هذا من مكلف او مكلف يعني او صديقه أو, صديق أو, صديق او مؤمن او إذا حصل هذا الله. حسن. حسن. حسن. حسن من التزامه اذا هكذا هذا فصارنا نقوله سبحان الله لا ان شاء الله لكن ال شهرته من يتولى الأعمال الشرعية الدينية فجقال إن حفر القبر إنما هو مؤاجرة على حفر هذه الفضرة إلا أن يتصل إلى عرض كلا وكلا من غير المية والمية عند الدهر ويكرهه لا عن مجالة العرض اليوم بش يتم أنه لعبد من حافل يحصل به مواراته عن ضرائه لا تغرض ضرائه عن السبع ونحن فإذا كان المدين حضره إنما حضر له مثلا شجرة كطر ثم جهده فمن هذا لا يكفي فإذا يعني ظن وتخوفك أنه ما تغير فإنه منبش ويعنق لهم لأن هذا السبب لا يمنع من الضرائح ويقوم بسبب من مليمة السبب على الضرائح له فبذلك ما يكفي أما إذا حصلت على هذا الغراء أو الغراء من نصف فإنه لا حاجة إلى درنيه الأغسل ويكره أخذ الأجر على ذلك وعلى الغسل لأنها عبادة هذه الأعمال التي تعمل على ميت قربات وأنت تعرف أنها مما يتعبد بها ويظهرها المسلمون احتسابا وقد ورد فيها أيضا أجر فورد الأجر في الصلاة على الميت فإنما صل على ميت له قراط من الأجر وورد ايضا الاجر في تشهيره ان من صلى عليه ثم تابعه حتى يذهب له قراطان كل قراط مثل المهرج يعني من الاجر فاذا كان هذا عمل به فان المسلم يفاجئه احتسابه فيندم ان يتبرع بترسيله فاذا يوجد من يتبرع هذا استئجار من يغسله وقد ذكرنا عندما تكلمنا على غسل التغسيل انه يندب لكل رب منا ان يتعلم التفسير وان يكون تعلمه بالفعل لان تعلمه بالسماع او القراءه الكتب قد يقع به خللا اراده وتصور ازايلا حضر التوصيل بالهعن طبق ما يحفظه ويتذكره ويسمعه مردتين منها الأهم وإذا هو عالم بذلك. كذلك يعني يهدف أيضا أن يكون الكهن مجانا أن يتذبع أهله مثلا إذا لم يكن له معاً أو يتذبع أقاربه إذا لم يكن له ناراً أو نحوه وإذا لم يكن هناك من يتذبع فإن التذبع في هذا ايضا يعتبر من الاعمال الخيريه أو مثلاً يجمع تذبعات في السرابيه أشهاماً وحنوط والحنوط هو الأطيام التي تجمع للميت أحلاق من الطيب تجمع ونطلع بها الميت عندما, عندما يرسل وقال لا يكفى وتجعل مثلا على منافذ عينيه وأذنيه وأنفه وإبطيه وحقويه وتجعل بين إليتيه وفي مطل رطبتيه في منافذه يندم أن يكون الذي يجعلها محتسبة والذي يتبرع بهذه الطين ليحتسب بذلك الاجر كذلك الذي يحمله له ايضا اجر اذا حمله من البيت الى المصلى او حمله من المصلى الى المقبره او شارك في حمله ولو قليلا من الوقت كان له ذلك اجر لان هذا من الأعمال التي من الله تعالى وهكذا ايضا حافظ القبر ولو ان فيه مشقه وصعوبه لكن من صبر واحتساب وحذرها فله اجر ان شاء الله وسن كون الماشي امام الجنازه لقول ابن عمر رايت النبي صلى الله عليه وسلم وابا بكر يمشون امام الجنازه رواه ابو داود والراكب خلفها لحديد المغيرة بن شعبة مرفوعة الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها صحه الترمذي هذا لا يعود أهمية تامية في حمل الجنازة فالاصل انها تحمل على الاعنا على المناكب لكن. في هذه الازمنه لما في المسافات اضطر إلى حملها على السيارات وذلك جاهز قد روي عمار السلام لانهم لم يوجد من يحملهم فحملوا على جواب فلما جهز الحمل على الجواب جهز أيضا الحمل على السيارات لكن متى وجد من يتذبع بحمل الميت على المناكب فهو أضل ويسن التطبيع وهو أن يحمل, أن يحمل على كتبه الايمن مقدمة الناس الأيسر ثم يتأخر فيحمله آخرته على منكبه الايمن ثم بعد قليل يتقدم ويحمل مقدمة الناس الأيمن على كتبه الأيسر ثم يتأخر إلى الواحرة يسمى هذا التربيع روي عن بعض السلف من بعض الصحابة ذلك حتى يكون كأنه حمل الميت لأنه حمله الأول ربعه وفي الثاني قبعة الثاني حتى أكثر على حملة وهذا يبين من أفضل أن الذين يحملونه أضعفهم كل واحد إذا ويتكلم لما كريته المشي به رقيق أنه يسرع يسرعه بها الحاملون وتدل على إسراع النهري من خلال صلى رسول الله عليه وسلم قال اسرعوا بالجنازه فان تكون صالحه فخير تقدمونها اليه وان تكون سوى ذلك فشق تضعونه عن رقابكم هكذا استدلوا بهذا الحديث لكن اجاب بعضهم ان المغادر بصراع هناء صراع التجهيز وقال انهم ليسوا كلهم يحملونها على رقابهم إنما الذي يحملها أربعة أو نحوهم فإذا قوّروا شاب تضعونه على ذكاركم المراد الهم الذي أنتم تعملتم به تنتهون منه وتنهون على ذلك العمل فأسرعوا بالتجهيز ويدل على اسرائيل التجييد يا ابن الذي النبي فيه ظبي صلى الله عليه وسلم لا يمر بجيفه مسلم اذ تصدع اين ظهر أي أهله علي اهل هذا دليل على على الاسراء التجييد ان اسراء ربنا شيء ف فعلوا كثيرا من الصحابه كانوا اذا حملوا جنازة اسرعوا بها. لكن غري كراهة ذلك عن بعضهم. وأنه مرضى على النبي صلى الله عليه وسلم مرة لجنازة وكأنها تمحض محضا يعني بشدة السير بها. فأنكر ذلك بعض الصحابه وقال ما كنا نفعل هذا، وعلى كل فالإسراء الشديد هذا منهي عنهم بهذا الأثر وأما سرعة السير والمبادرة لله فإنها لا دأس بها إن شاء الله وإذا إسراءوا بها فمعلوم أنه قد يوجد فيهم من هم كبار الأسنان لا يسألون الله لا يستطيعون المشي شيء فيركبون دواب ذلك الوقت يركبوا أحدهم دخيرا أو حمارا أو خرسا والكثير والأغلب يكونون راجلين وذلك الأصل كلهم مشيعون يتبعون الجنازة اختلفها هل الأفضل أن تكون خلفها أو تكون أمامها؟ فرؤية ذلك أشر، والمختار يعني هي روايه مرجحه إلى عن أحمد أن ذاكبه يكون خلفها وأن الناسية يكون أمامها. لأن ناشئ عادة أنه يكون غبياً فيسرع له واسع ليس وروى الامر ان الافضل كونهم كل كلهم خلفها لانهم تابعون لها وهذا هذا دل على انه الامر ساعه و كذلك ان كانوا التقدم عليها دل على انهم ساره يمشون خلفها و ساره يمشون امامها و لكن الاغلب لها شفعا لها والقرب منها أفوالك الإمام في الصلاة ويكره القيام لها لقول علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد رواه مسلم ورفع الصوت معها ولو بالذكر والقرآن لحديث لا تتبع الجنازة بصوت ولا نار رواه أبو داود أما القرب منها فبغى أنك إذا كنت تشجيعها في فينذب أن تكون قريبا منها ولو لم تحجل انت يستطيع انك تشارك العمل والا تكون قريبا من النار وذلك لان الذين يتبعونها كلهم مشيعون والمشيع يكون قريبا من المشجع هذا كي يعني كيفية المشي معهم ثانيا ذكر مسألة القياس إذا دخل إذا مضت الجنازة هل يشرع القيام لها أم لا يشرع في ذلك الحديث فورد أنه صلى الله عليه وسلم كان كلما مرت عليه جنازة نجأ وهو جالس طام حتى أنه مر عليه بجنازة يهودي فطام فقالوا له إنه يهودي. قال أليساتنا اشتعى يعني ما قمنا بأجل أنه يهودي. إننا قمنا بأجل أنها نشت من الأنفس. وروي الله أنه عليه السلام كان يأمر من قيام إلى مضة عليه الجنازة ويقول إن للموت فزعى. فبينت حكمة وهي أنه ما أنه ما, ما قام لأجل تعظيم الميت أو حمته وإنما قام فزعا وذلك لأن الموت له, له أهل وإذا رأى الإنسان الميت أكثر ذلك الموت في نفسه فكان ذلك سببا لقيام له ثم جاءت احاديث كتاة قيامه آخر الأمر. فقالوا إنه من وقال دعوه إنما نسخا فنجوه وبقي إلى فاذا استهدأ. فإذاً يستخدموا إلى مضتك جنازة ولم تكن شيء لها أن تقل حتى تتوارى عنك ولكن ليس ذلك موادب. لوجود الاحاديث التي هي ان عليها صلاه وسلام قام في المقعد يعني قام في اول الامر ثم في النهايه فعلا دليلا على عدم هذا الوجود فل... وان اتباع الجنه التي بنار او نحوها جهل جنازته وما يتعلق بحملها ونهو ذلك من الامور الشرعيه فيقتصر فيها على الوالد ولما لم يرد ان الصحابه كانوا يتبعونها بصوت ولا بغنى ولا برفع اصوات ونهو ذلك دل على كراهه مثل هذه الاشياء فاذا لا يجوز ان الذين يتبعونها يصوتون يوجد على التصويت في بعض البلاد التي تنتمي إلى الإسلام فلما ساروا في آذارها أخذوا يصوتون بصوت الراحل يأخذوا لأنه إما نياحة مثلاً هو إن نداء لذلك الميت هو إنه قد يكون رائعا ذكره، لكنه بصوت الراحل لا يكون رائعا نشور حتى لو فتان يقول لا إله إلا الله بصوت الراحل محمد البشر الله بصوت الراحل إذا قال هو رحيد الله به فعلاً عن كونه يتبعونها بي... بغنة مثلاً أو بجسر يضربونه أو ما أشبه ذلك فكل هذا من الجدار فالمسيعون إذا كانوا يريدون الذكر فكل منهم يلقوا الله بمهودة لا يأتون الرسوات الجماعيه الجماعية التي ليس يسعى عليها الذين وصنن اي يعمق القبر ويوسع بلا, ويوسع بلا حد لقوله صلى الله عليه وسلم في قتل احد احفروا واوسعوا واعمقوا رواه ابو داود والترمذي وصححه وقوله للحافر اوسع من قبل الراس واوسع من قبل الرجلين رواه احمد وابو داود قال احمد يعمق الى الصدر لان الحسن وابن سيرين كانا يستحبان ذلك ويكفي ما يمنع السباع والرائحه لانه يحصل به المقصود تعليق القبر أولاً بمعنى طول المدة المسافة التي تحفى وأكثر ما قالوا أنه يحفر إلى الصدر إلى صدر الإنسان المتوسط إذا لو كان الحاضر مثلاً قصير حفر إلى المنكبين وإن كان متوسط المتوسط في الرجال حفر إلى الصدر هذا هو الحافظ المندوق الذي ينذب إليه لأن في ذلك تحصله المغارات هذا بالنسبة إلى عنقه يعني طوله في الأرض أما بالنسبة إلى توسعته فهذا أيضا ليس له حد محدود بل, بل يوسعه بقدر ما يتسعون الميت معلومه ان الموتى يختلفون فمنهم من يكون مثلا كبير الجثه ومنهم من يكون نحيفا ضئيل الخلقه فيحفظ لكل بقدره بقدر ما تحصل به وهذا يكون في اللحد يعني المباراه خاصه تكون في اللحد فيوسع حتى يتسع لان يجعل فيه الميت على, على جنبه الأيمن ويكون النبن عليه لا يعتمد على جثة الميت بل يعتمد على على طرفي الحالتين القضاء لهذا يحصل الكفاية يعني القصد أنه يحفظ حتى يمنع من الضائفة ويمنع من أن ترأ فتتمكن السباع من الحفر الى ابراز الجثه الميت والوصول اليها ولو أنه مثلا قد تحر بينها وبينه المدينه التي بنيت او نصبت عليهم لكن اذا كان قريبا لم تتوقف الكلاب والسباع عن ان تحفر على كل القصد الثم وقرها إدخال القبر خشبا وما مسته نار كآجر تفاؤلا ألا يمس المي الميت نار فقال إبراهيم النخعي كانوا يستحبون اللبن ويكرهون الخشب والآجر ووضعوا فراش تحته وجعلوا مخدة تحت راسه نص عليه لما روى عن ابن عباس أنه كره يلقى تحت الميت في القبر شيء ذكره الترمذي وعن أبي موسى لا تجعلوا بيني وبين الأرض شيئا تهارنا موين في لغة الآتاق لأن بار الصحابة قالوا لا تدخلوا لا تدخلوا قبلي ولا تزعلوا في قبلي خصوياً ولا تعجباً الآجب هو البنات تصنع قديماً لأنه لوثينا يطبح ويعمل على هيئة الذلاب ونحور يقوم بإسم أو الذلاب فهذا الأعجاب قد مست في النار. فلا يجعل اللبين الذي على اللحظ من أعجاب فلا يجعل السنة ويجعل من اللبين الطيب كل شيء مست النار حتى مثلا اللبين الجديد الذي يسمى الضرق لانه قد مستها اصلا مستها النار فلذلك لا يدخل في القبر تفاؤلا ان لا تم تدخله النار فلما كان النبي من الطين متوفراً متيسراً اقتصر عليهم ولا حاجه الا من على النهج ولا الواح ولا بلاط ولا اجر ولا غير ذلك أغير سواء اللبن والطين ويجعل الطين على خلال اللبن ويكون الطين ناسفا حتى لا لتتشغف اللبن به ثم تسقط ويجعل على المنافذ فقط ثم منع منع أن يجعله للميت الغراش لأنه يسلبه ما هي قريبة فقريبة فلم يرد أنه يدل على أي شيء كذا أنني يواري جثته أنني يواري بشرته لكنه نقص فلا حاجة فيه لا يغرسه يراشه على الأرض ولا يدع له رسالة محدثة تحت رأسه لم يرد ذلك واستعب بعضهم من يدل تحت رأسه لم حتى فارضع رأسه على الأرض أو يدعى كومة ترابر ولكن الأصل أنه أن ذلك أحمر يلم لأنه سيتريغ على قديره وإدخس بأنه يسقط على وجهه فرغس أنه أنه يعتمد بوجهه او صدره على جدار اللحل حتى لا ينقلب على ظهره ولا على وجهه هذا هو الاصل ما يرقب جبه من اللبن وكلاح قد يحتاج إلى ذلك إذا كان الميت نحيف وملاحد واسع يمكن أنه رأتنيك وانقلب على ظهره أو انقلب على وجهه لعبة ثانية لعبة ثانية وخذه شيء من التراب يسلجه حتى لا ينقل واسن قول مدخله القبر بسم الله وعلى ملة رسول الله رواه احمد والترمذي وقال حسن غريب ويجب أن يستقبل به القبلة لقوله صلى الله عليه وسلم في الكعبة قبلتكم أحياء وأموات ولأنه طريقة المسلمين بنقل الخلف عن السلف ثم في الدعاء الذي يبعو به عند الدهن فوقفت هذه الدلة بسم الله وعلى عدة رسول الله وتقدم أنه يقول عند الاحترار بسم الله وعلى ورحات رسول الله فكذلك عند الدهن بسم الله وعلى عدة رسول الله يعني أن هذه ابن الله التي هي شريعته إن احن نسير عليها وثم يكون هذا ايضا عند ادخال ويكون عند عندما يدعو التراب اذا بدا يهيرون التراب عليه يرتدع ايضا بسم الله وعلى مله رسول الله من من السنه انهم يدعون بهذا الدعاء بسم الله وعلى مله رسول الله عند ادخاله لقبله ويجب ان يستقبل به القبله اما وضعه فذكر انه يضع على جنبه الايمن ويكون وجهه مقابل القبله هذا هو الاصل في بلادنا يكون راسه لجهه الشمال ورجلاه الى الجنوب حتى يكون على جنبه الايمن وحتى يستقبل بواجهه القبله وهكذا يفعل في كل بلاد يجعل على جنب العلم ليكون مقابلا للتعبئه هذا الحديث مروي في بعض كتب التفسير وكتب الحديث انه صلى الله عليه وسلم لما عد كبائر الذنوب وعز منها استحلالا كعبتكم احياء وامواتا فاخذ من قوله قلتكم احياء وامواتا فان الميت لا يستقبلها يزعلوا مقابلا لها وذلك على هذه الاستحباب وإذا لن يتيسر وجعل مثلا على الله له أو انقلب على وجه لن يستطيعوا لذلك فعلوا ما يستطيعون ويسن على جنبه الأيمن لأنه يشبه النائم وهذه سنته ويحرم دفن غيره عليه أو معه لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدفن كل ميت في قبر إلا لضرورة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما كثر القتلى يوم يوم أحد كان يجمع بين الرجلين في القبر الواحد ويسأل أيهم أكثر أخضر للقرآن فيقدمه في اللحد حديث صحيح نذكر أنه ينزل رجل هناك المية وهي في قابل متحي ويأخذ في رجل هنا هناني أو أكثر وهي في قابل الواحد وذلك لأن هذا هو الأصل المكتبع والذي نشت عليه الأمة الأولى الأمر ولا ذناننا وهم ينهلون كل ميت في قبل المهد ولأن كل ميت يسأل وحده وهناك سوري فيه الملكان وحده فيكونوا في لمهده لكن إذا ارتضوا إلى, إلى جان هنين في قلب فلا معنى ذلك إن شاء الله لأن الضغورة قد تجعهم إلى ذلك ويعمل <تصفيق> ما حصل لما سنعنا في قتل أحد فإن قتل أحد كثير حتى أنهم أيضا ذهلوا من قتل من الكفاء الذين يزيدون على العسل فلما اراد ان يذكر هؤلاء الجنه كلهم يساعد عليهم سيما المسلمين او المسلمات هي الجراح جراحات شديده كما في قوله تعالى لينسسكم طرحا فقد نستيقعون طرحا يعني مصيبه وجراحات وكما في قوله تعالى ان الذين اصابهم الطرح للذين احسنوا منه والتقوى العظيم فحفروا مع ما اصابهم من الجراح وما احب المصيبه فصعب عليهم ان يحفروا سبعين قبرا فلذلك اراهم ان يحفروا قبرا واحد ويدخلوا فيه اثنين او ثلاثه يوسعوا اللحد ثم اذا اراد ان يدخلوا ايهم اكثر حملا في القران فيجعله مقدما ويجعل بين كل اثنين حاجزا من حتى يكون كل منه كأنه بيسابرين مصر تابع الغد عند الحاجة قل الله أعلم وصل الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه الرحمن الرحيم قال رحمه الله تعالى وسنحة التراب عليه ثلاثا ثم يهال لحديث أبي هريرة قال فيه فحثى عليه من قبل رأسه ثلاثا رواه ابن ماجه وللدار قطني معناه من حديث عامر بن ربيعة وزاد وهو قائم الله بحرور بحرور الحمد لله والصلاة والسلام على محمد هذه السنة تكميل ما يعمل مع عن الميّة عند الدهن وبعد الدهن وما يعمل أيضا عند القبور وذلك يفيدنا أن الشرع الشريف أولا جاء باحترام المسلم فحيا وميتا وثانيا ان أحكامه لا بد لها من حكم سواء وصلت اليها افهامنا او قصرت عنها فنحن تلقينا تلقى المسلمون عن الشارع دهن الاموات وان كان ذلك مالوفا قبل الاسلام ولكن جاء الإسلام فيه بهذه الآداب منها تعميق القبر ودهنه يعني ودهنه الميت في مكان ملحفظ وصلب التراب حتى لا تحفره السباع ومحو ذلك لبقاء حرمة الميت ومنها كما تقدم اختيار اللحد وقد كان قبل الاسلام وفي اول الاسلام من يشقون يعني الدهن اما بلحد واما بشق الشق هو انهم إذا وصلوا الى منتهى الدلحفر يشقوا في وسط القبر شقا يكون بقدر جثة الميت ثم وضعوا عليه الذين وضعت من غير أن يرصب نصبه. ولما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة إهناني فحدهما يشق والآخر يلحد فأرسلوا إليهما وقالوا من جاء منهما فقد اختاره الله لنبيه فجاء الذي يلحد وأصبح ذلك الاختارة حتى روي عن سعد أنه قال الحدو لنحدى ونصب علينا الذين نصبوا أصبع كما فعل برسول الله صلى الله عليه وسلم فإما اختار الله لرسوله هذا النحد أصبح هو السنة والحديث الذي ورد اللحد لنا والشق لغيرنا رعفه بعضهم ولكن ألا تقدر هبوته يدلنا أن النهضة هو الأخضر وإن لم ينهى عن الشك ثم بعد ذلك وبعدما يسوى عليه اللبن ويوضع عليه الطين يمسكه حتى ما يتساقط عليه التراب من خلال اللبن يبدأ في الدخل ف عندنا هذه السنة التي سمعنا منها لا نعرف حكمة فيه ومنها ما نفعله اتباعا فمن ذلك فوله يحثو كل يحثو من قبل رأسه ثلاث حذيات ثم يبدأ يهال الترامو هيلا هذا لا ما من الحكمة نقول فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ونحن نفعله اتفاعا وقد يكون من الحكمة كثرة الذين يشاركون في الدفل فإنهم إذا كانوا مثلا المشيعون مئة أو ألهم كل منهم يقرب ويحسوا ثلاث حسيات يأخذ بيده ثلاثا كل واحدة وحدها ثم يلقيها ويقول بسم الله على منك رسول الله ليكثر الذين عملوا معه وحصل لهم أجر كل منهم حصل على أجر أنه من جملة من شيعه من جملة من دفنه وكذلك كهرتوا الدعاء فإنهم إذا كثر كثر بسم الله يعني نعيلك بسم الله أو نعاليك بسم الله فكأنهم يدعون له بان يحفظ بأسماء الله كل هذا الدعاء من كثر في هذا العدد ربي الى قبوله وتحسينه بأسماء الله ولكل عالم هذا من السُلْطَة أن يبدأ كل واحد ولو كانوا مئات ومئات يأخذ ثلاث حذيات ويقنا ثم بعد ذلك يهان الدهن عليه حتى يتم الدهن كله. الحذ الحذيات تكون بيد الواحدة يأكله. بيده ثم يوقعه ويقول بسم الله على منة رسول الله ثم ثانية وثانية كذلك فاستحبل أكثر تلقينه بعد الدفن لحديث أبي أمامة فيه رواه أبو بكر عبد العزيز في عبد العزيز في الشافي ويؤيده حديث بقنوا موتاكم لا إله إلا الله فسئل أحمد عنه فقال ما رأيت أحد يفعله إلا أهل الشام قال وكان أبو المغيرة يروي فيه عن أبي بكر بن أبي مريم عن أشياخهم أنهم كانوا يفعلونه وبالاختيارات الأقوال فيه ثلاثة الكراهة والاستحباب والإباحة وهو أعدلها هذه مسألة فيها هذا الثلاث سلاح؟ ثلاثة الأقوال أولا نضيّن كيهية التنقيم ثم نضيّن ما هو المحتاج تجد في التلقين انه اذا سوي عليه الخبر وتم دفنه وقف عند راسه واحد وصاح بصوت يهودي قائلا يا فلان ابن فلانه قل لا اله الا الله قل محمد ان محمد رسول الله تذكر ما كنت عليه من معرفتي ان الله ربك وان محمد النبي وان الاسلام دينك يلقنه بهذا الصوت هذا التركيم قالوا انه يستفيد منه ويتذكر الفجعه ويجيب عندما يسال عندما ياتيه الملكان يسالانه يكون جوابه مسددا ورد في ذلك حديث اشير أشار اليه الحافظه بن عمران وساقه الشارح صاحب سبل السلام مطولا ونقله عن الطبراني ولكن الحديث لم يثبت بل هو ضعيف وروح كما سمعنا ابو بكر عبد العزيز الشافي ابو بكر هو تنمير الخلال والخلانه هو تجنيد سلامة إمام أحبك فهو متأحفف واتبراني أيضا متأحفف فالحديث لم يشتحف ولم يعرحي ويثبته احد من المؤلفين في كتبهم من المتقدمين ما رواه أهل الصحيحين ولا أهل السنن ولا أهل المصنفات قديمة كالنيا ابي شيبه وعبد الغزاق ولا أهل المسانيد القديمة كالإمام أحلد والحبيدي والدارمي في سننهي ولا الطيارس في مسنده المتقدمون معروفه ذل هذا على غرابته وذل على أنه لم يكن مستهرا ولم يستهر فنقله ولو كان ذابتا لكان الغمل به معهودا من عهد الصحابة ومن عهد التابعين ومنتشرا لأن الغمل به مطبط ومستحب، ودعم أن كل ميت يوقف على قبله يقف جماعة ثم يلقنونه فإن ذلك مما يشتهر به الحديث ويكسر نقره ويكسر الذين يفعلونه فعرفنا بذلك ان هذا الحديث لم يثبت وكونه عمل به في عهد الإمام أحمد في الشرق فالإمام أحمد يقول أن أرى أحد يعمل به إلا أهل الشرق لأنه عندما رؤيا لهم هذا الحديث مع ضعيفا ضعيفا يعمل به ف <تصفيق> اشتهر العمل به في عهد الامام احمد ثم بعد ذلك أن انتشر بغير عهده فلا يزل ذلك على ثبوته فان العامه قد يعملون بكل ما سمعوه وان لم يكن ثابتا العامه يتمسكون بالاشياء التي لم تثبت ويخشون العمل بها ونقلها متى سمعوها وقالوا انه وان لم يهبط فانه ليس فيه الا ذكر ليس فيه شيء أن نحظه عندما فيه ذكر وتذكير وتنبيه ونحو ذلك الحديث بكل حال لفظه فيه غرابه ومما يدل على غرابته انه بلغ بنسبه الميت الى قبه هذه يقال يا هلال ابن هلال أحد وهذا خلاف في القرآن وضعوهم لآبائهم وأن النسب يكون للآباء وأنه الذي استعرى بالنسبة هلال بن هلال دون أن ينسب إلى الأرض فيذل على ضعفه أنه قول أن, أن أحده قال يا رسول الله فان لم نعرف امه يعني كثيرا من الناس نعرف اباءهم ولا نعرف اماتهم ولو كانوا اكابر فقال ادعوه بأمه حواء يعني انسبوه الى ام البشر حواء وهذا دل على غرابته فلا مناسبه بين دعائه بحواء وبين فرطأها الطلبة هي التذكيره فالحاصل أن هذا الحديث غريب ولو عمل به من عمل به أما إذا عرضنا درجته فنعنه بعد ذلك أن الأقوال به كما سنعنى هلاها منهم من استحبه ومنهم من كريه ومنهم من اباحه فالذين استحبوه ذهبوا إلى أنه معمول به في الشعب في عهد في آخر القرون الإشتناعجة وأنهم يفعلونه ولم يوكر عليهم علماء زمانهم والذين كرهوه قالوا إنهم مبتدع ولم يفعله السلف لن يفعلوا الصحابه ولو فعلوه لنلقن عنهم نقلا متواترا عمليا او قوليا ولو كان خيرا لسرقونا اليه والذين اباهوه قالوا إنه لا نحذر فيه لكونه انما فيه تذكير ميت تنبيهه بهذا فهو إن افاد وتذكر كما قيل في الحديث فحصل يحصل له خيرا وان لم يفد لم يحصل فيه ضررا انا اختار انه مشروع وذلك اولا لعدم هبوط الحديث وثانيا لعدم النقل الماثور عن الصحابه والتابعين وتابعيهم والائمه المقتدى بهم الذين هم أعرفوا بسنة وأحرصوا على العمل بها وأن الحديث لقل وتاقل لا إله إلا الله فقد تقدمنا هذا الحديث بأول كتاب الجنائز وذكرنا أن الحديث خاص بتلقينه عند الموت ليكون آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله كما ورد ذلك في الحديث من كان آخر كلامه لا إله إلا الله جعل الجده فلما كان كذلك جل على انه لأن الأصل كان كينه عند الاحتراق لكن موتاكم يعني محتوى لكم ترى على سبيل على التأكين من النور الكراه الكراه التحريم يعني اذا قلنا انه بدعه لم يفعلها وكراهه تحريم فان لم يفعلها تنزيه ولكن لن ينكر على من فعله إن ان الاولى تركوه إنه مكروه وانه لم يهبط على الصحابه التابعين والذين فعلوه دليلهم حديث لم يهبط أيضا فسن رش القبر بالماء لان النبي صلى الله عليه وسلم رش على قبر ابنه ابراهيم ماءا وعضى عليه حصباء رواه الشافعي ورفعه قدر شبر لحديث جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم رفع قبره عن الارض قدر شبر رواه الشافعي لما رشه فهو سنه فم يرش عليهن رشع يضمع بالبط حتى يلتفت ويتناسك لو بقي التراب هكذا يعني مفللا لكان ذريعه ان تتطاير به الرياح وان تسفوها هرم الرياح فيقول الى انه ينحفر ويبغض فأرشه يرتبط به التراب ويتمازج والانقاء يرقى حتى